<إيكين> باب فزيلت لره حق به عن أبي هريرة رضي الله أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وَإذا كان يَم صَومِ حدِكمُم فَلَا يَرفث وَلا يَصخَب فإِن سابهُ أحدد أَ قاتَلَهُ فَلْيَقُل إنِنّمْ رؤٍ صائِمٌ وََّذ نَفْسُ محممدٍ بدهه لخَلوفُ فَمِ الصائِمِ أَيبُ عندَ الله منِنْ رح المِسك للصائِمِ فرَحطانِ يَفْححمَا إ أَفَْرَ فرح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 Abu Hurayra roziyallohu Anhu'dan dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va Allah Alloh taolo odam borasining hamma amali o'zi uchun, faqat roza men uchundir va uning mukafatini men o'zim beraverman dedi. Roza saqrovchidir. Qachon qaysi biringiz roza dor bo'lsa, fohishdan gafur masin va baqir saqr bir artası u bilan sokış mahs yoki uruşmosi bo'lsa men rozdarman desin Muhammedning canu qolida b'rgan zat ila qasan ki Elbette rozdar ağzing xdi Allahni nazdiden müşkning hiddiden huşmayırakqtır Rozadarga ikki fırsanddik vardır Buükkisini ham yaşagayi Qçan iftar qilssa xursanborglgyi Vakaçan Rabbisi'ga mulaqat borga'nda Roza'si ila Kursant borga'yi Dediler Deşahları Rivayet 40 اللار. Başka bir rivayette odam bolasining Hemma amali Səvabı ko'paytirib Bir Bir yaxsilikki uning on mislidan Ta yeddi Yüz misli Berabari geçe Allah Azze ve Celle Roza Men üçündür uning mükafatini Men birür O, yani odam borasi shahvati va taammini men uchun tarq qilur dedi degan. Bu wayatta hadisi qudusi bilan hadisi Sharərif aralashhallda kelmaqda. Allah taala nomidan aytilgan so'zlar hadisi qudusi va pay'barimiz sallallah aleyhi wasallamning damlarıdan aytilgani hadisi şərif tur. hadisi qudusi kellmaqda. Allah ta sözler, Kudusi, sellem, Avala, Allah ta Odam bolasining hamma amali o’zi uchun, faqat roza men uchundir va uning mukafatin man o’zim berurman dedi. Demak insonning rozadan boshqa hamma qilgan amali o’zi uchun bo’ladi. Faqat kuna tutgan rozasi Allah uchundir. Buni qandoq tushunish mumkin Javob quyidagicha. Rozadan boshqa hamma amallarda amal qilquuvvchi xohlassa ham. oxlamasa ham bir oz xoza ko'rsirlik o'zgalarning havasi maqtov, obro', e'tibor paydo bo'ladi. Misol uchun namoz o'qilmagan odam tahorat qilganda, namozga joy tanlaganda va nihoyat namoz o'qiyotganda boshqalar ko'radi. Bu odam namoz uchun tahorat qilmoqda. Bu odam namoz uchun joy tanlamoqda. Bu odam namoz o'qimoqda, yaxshi odam ekan tegan fikr xayolaridan o'tadi. Unga hurmat e'tibor bilan qaraydilar. Shuningdek, zakat berganda har qancha yasharsa ham, hech bo'lmaganda zakotni olgan kishilar biladi. Haqiga duo qiladi. Hazir borganda esa umuman shoshuv bo'lib ketadi. Qatkanidan so'ng guruh-guruh kishilar ziyoratga keladi. Hojakka yoki hoja on degan non bilan çaqirladigan bo’lib qoladi. Rojada esa bu narsəəning birartsi yoq kechasasi hech kim ko’rmaydigan vaqtsaərli qinnadi Kuduzi esaəmla barabar yura veradi. Iftar vaqti qrayatganda ham hech kim siz yol'uz o’zu qolganda ham tozadar Allah da ona ko’rib turganini his qilib oini ochy barmaydi. Anasarning hammmasi roza Allah uchun tutturishining berlisiidir Shurin uchun ham yorguz Allah uchun bo’rgan ibadatning muqafatini Allah tala o’zi bilib berishga vada qlmaqda Bu haqikatni yana ham toluq tushunib orishimizga boshqa bir <gülüyor> rivayda keltirilgan qo'shimcha yeram beradi adamborasining <gülüyor> hammma aali savabi ko'p ettarib berilur Bir yaxshiliklika uning on 10 mislidan ta 700 birbaregacha. Allah azza valla maggar roza men uchumdur uning mukafatini men berurman odam balsi shahvati va ta’amini men uchun taqqiur dedi. Deva Roza'dan o'zga amallarning savabi qay miqtarda ko’p ettirib berilishi belgidi. Bir sabab beriladigan amalning savabi 10 martadan, Ta 700 martagaja ko’paytirilishi mumkin amma undan ortiq bo’lmasligi ham mumkin. Shu bilan birga roza uchun beriladigan sababni ko’payishi shunchalar ki uni Allah taladan boqa hech kim bilmaydi idiroq ham qila olmaydi. Rozadarning amali bunchalar yuqarı bahlanishning sababi uning faqat Allah taala uchun taumi va shahvatini tarq qilib roza tutganidandir. Ushbu riwayatning hadis qismida esa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rozaning fazilatlari haqida va rozador o'zini qanday tutishi lozimligi haqida so'z yuritmoqdalar. Birinci, roza saqlavchidir. Rozaning saqlavchiligi umumidir. U rozadorni turli yomon ishlardan, gunohlardan, kasalliklardan, axloqsizliklardan saqlaydi. Eg muhimi do’zzoga tushishdan saqlaydi. Ikkinchi Qachon qaysi biringiz rozador bo’lsa faxishdan gapirmassin va baqrchaqr qilmasin. Faxsh uyasisiz surlarni gapirish musulmon oda mutnoqa to’g’ri kelmaydi. Shuningdek bairchaqir qirish ham musulman rozador bo’lganida esa uning obro yetibbora yana ham oshaadi O'ning roza ila bildirib og'zidan hech bir behuda, noma'qul so'z chiqmasligi kerak. Ayniqsa, fahsh gaplar, so'kish, roza ila sodir bo'ladigan baqir chaqir umuman chiqmasligi kerak. Agar roza dorining ixtiyoridan tashqari boshqa birovlar uni baqir chaqirga majbur qilsa ham, undan saqlanib qolish yo'li bor. Uchinchi, agar birortasi u bilan so'kishmoqchi yoki urushmoqchi bo’lsa men rozadorman desin. Shu har qali o'zini so’kshiishi va urushishi mumkin emasligini o’ziga ham o’zgadarga ham esnasin. Rozalinhurmatidan so’kishni yoki urushishni taqqisin Bu naqadar yuksak odob Buna qadar oliy janoblik dar haqiqat Allahga ibadat qilish uchun Allah'nin farz qırgan ruzasını tutuşu üçün biriktirgan ağızdan fahş gəplər, soküşlər, bakır çakırlar çıxışı doğru yemez. Bunda ağızdan daima yakşı, güzəl vafaydalı sözlər çıxışı kərək. Tortunçı, Muhammed'nin canı qırıda burgan zat ilə qasam ki, elbəttə ruzadar ağzının hidi Allah'nin nəzdədə موشکنه هدیدن خوشبایراختر معلوم که اوقاتیگن آدم معلوم وقت اتب طعام حزم بولیس جریانه ده آزدن هد چکاده آدت ده او شهید مختبگه سزاور هد ایماز اما پیغمبرمز صلی اللہ علیه و سلم روزدارن آزدن چکادگن عربچه ده خلوف دیم نامنه دیگن او شهید اللہ من حضورده موشکنه آمبرن هدیدن هم افزر اکنه قسم اید Bu ruzanin fazli kançalar uluq ekenini kurs etedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemnin bu sözlarını fukahalarimiz yakşı organıb ruzadar kişi peşinden keyin misvak kılmasını dikerek ve ba da o misvak kılıp ağzını tazelesa uşa muşki ambardan köra xubayhit kit oledi digerler. Roning fazilayatari shu bilan tomon tamam bo'lib qolmaydi yana davom etaveradi. 5 Rozadorga ikki xursanddik bardir. U ikkisini ham yashagay. Bir Qachon iftar qilssa xursand bolgay 2kin Qachchan robsi ila muloxatga yuzlangda rozasidan xursan bo’lgay. Demak Mazkur ikki xursanlik faqat roz’a tutgan kishilar uchun gina bo’ladi. Bu ham rozaning buyuk fazilatlardandir, dar haqiqat kun bo’yi roz’a tutib, vaqt kerganda ifdor qilgan inson o’ta xursan bo’ladi. Allah amir qrgan ibadatni ado etganidan, hadsiz hisobsiz saoblarga ega bo’lganidan oxiratiga zamin taylagidan xursan bo’ladi. Ochlik, Tanalikdan so'ng halalta omga yetishganidan xursan bo’ladi Bunday xursandlik albatta faqat roza tutgan kishiga gina nasib etadi Axiratda esa Allah ila muloqat bo’lganida tutgan rozasi uchun jannatga keretilganidan xursan bo’ladi Roza tutmaganligi uchun dozaxkat tushi vaajb bo’lganlar qanday ham xursan bo’lsirlar demak Hayotimizda ushbu hadis sharifga hech og'ishmay amal qilmoq lozim. To'g'i robbimiz bizga farz qilgan ro'zani bexato tutaydik. Ro'zador kishining adoblari ila odoblanaydik. Ana shunda hadisda va'da qilingan martabalarga sazovor bo'larmiz, insha Alloh. Wa bulurmuz, anhu an an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: Idza ja'a ramazonu futtihat abwabul janna. وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين رواه الخمسة إلا أبا داود ولفظ الترمذي إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة Alam yoqolaq min hababun va yunadimunadin ya baghiyal khayri aqbin va ya baghiyal sharri aqsir va lillahi utaqo minan nar va zalika kullu laylatin yana osha kishidan rivoyat qilinadi Nabi sallallohu alayhi va sallam qachon ramazon Dozax eshiklari yapulur va shaytonlar kisanlar nur dedilar. Bizolaridan faqat Abu Davud rivoyat qilmagan. Alloh Akbar, Alloh Akbar, Alloh Akbar, Alloh Akbar. اشهد ان لا اله الله اشهد ان الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد أن محمد الرسول الله على الصلاه على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا إله الا الله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 وَالشَّْمس وَضُحهَا وَالْقَمَرِ إذ تَلَهَا وَال النَّهَارِ إِذَا جََّهَا وََّلِ إِذَا, إذا يَغشَهَا وَالسَّمَاءِ وَم بَنَهَا وَالْأَرضِ وَمَا طَحهاَا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 وَلَا يَخَافُ عُقُبَاهَا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر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 وَأََّ مَمْ بَخِلَ وَستَوْونَ وَكَذَبَ بِالحُسْنَ فَسَنُ يَ الصِرُهُ للِعصْرَ وَمَا يُوني عَهُ مَاُهُ إِذَا تَرَدَّ إَِّ عَلَنَلَهُدَ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 ألاه أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يرسل إياك نعبد وإياك نستعين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 اَلاَئِكَهُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ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 فَإِن تَهَو فَإِ اللهَّه وَفُور الرَّحيِيم فَإِن تَهَو فَإِ اللهَّه بِمَا يَععمللونَ بَصير وَإِن تَوَّ فَلَمُوا أن اللهَّه مَولكُ. نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم الفرقان يوم التقى الجمع والله على كل شيء قدير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 ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم وَإذ يُولكُهُم إذ الْتقَتُم فيِي في أَعيُونكُمْ قالَ لَ وَيُقَلُكُم ف أَعيُونم لقُضَ اللههُ أَمررًا كَ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 وَإِذْ يُرِيكُمُ إذ أَنَّ في أَلَا يَخَافُونَ ۖ وَإِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وإلى الله ترجع الأمور الله أكبر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 اللَّهِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَثَبِّتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطيعُ اللهَّه وَرَسُ لَهُ وَلَا تَنَازَعوا فَتَفْشَلُ وَتَذهَبَر حُكُم وَصبِرُ إِ اللهَّهَ مَعَ الصابِرين وَلَا تَكُ كََّذينَ خَرَجُ مِنْ دِييَارهِم بَطَرَ وَرئ الناسَّاسِ وَيَصُّونَ عَ سَبير الل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 وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ ۖ قَالُوا حِسَابُكُمْ تَمَّمًا ۖ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ ۗ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَدَأبِّ آالِ فِ الرعَعوونَ والَّذينَ مِنْ قَبللِهِم كَفَر بِآياتِ اللهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِم إِ اللهَّه قوٌَّ شَديد الععقابَ ذَلِكَ بِ بأن اللهَّهَا لم يَكُويرًا نِعممَة أنعممَهَا على قَوْمٍ حتىَت يُغير مَا بأَفُوسِهِم وَأَن اللهَّهَا سَمعون عَليب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 إِنَّ تَثَقَّفًا فَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِنْ تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَمَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ان الله لا يحب الخائن الله اكبر يا الله ولي من الله اكبر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 ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون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 وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فِيكُمْ فيكم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 فَاكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ الله أكبر اسمع الله لمن حمده الله أكبر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 ياَا أَّهََّ بِيُقُلِّمَن فِي أَدكُم مِنَ الأسْرَائِي يَعَلَمِ الَُّ فِي قُلُ بِكُمْ خَيرَي يُؤتِكُم خَيرًَا مَِّا أُخِذَ مِنكُمْ يُؤْتِكُمْ خَيرًَا مَِّا أُخِذَ مِنكُم وَيَغْفِر لَكُمْ وَلَّهُ غَفُور الرَّحيِيم. وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 والذنَ آمَنُوا وَلَم يُهاجِروا مَا لَكُم مِم وَل يَتِهِم مِن, من شَيئ حتىَت يُهاجِرُوا وَإِناسْتَصَرُوكُمْ فِي الدّينِ فَعَلَكُم نَصرُ إِللاا على قَوْمٍِ بَينَكُم وَبَينَهُم مثَاقَ واللَّهُ بِمَا تَععمللونَ بَصيرُ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 لهم مغفرة ورزق كريم لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ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 سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبرود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت صبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح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 غَيْرِ الْمَرْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَذَّنِّينَ بَرَاءَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 إلا اَلَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم, وخذوهم وحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد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 وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهِ الله أكبر سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ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 غير المغضوب عليهم ولا الضام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 إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذنما يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون إِشْتَرَوُا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون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 ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم, وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق قَالَ أَنْتَ تَخْشَوْهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قَاتِلُهُمْ يُعَذِّبُكُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيَنْصُرُكُم عَلَيْهِمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ قَاتِلُهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم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 واللهَّهُ خَبيرٌ بِمَا تَعمللُ وَومَا كَانَ للِمُشركينَ أَعَمُر مَ سَاجدَ اللهَِّ شَاهدينَ على أَفُسين بِالكُفررون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 وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ الله أكبر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 Allah <laughs> hukm As-salamu alaykum wa rahmatullah As-salamu alaykum wa rahmatullah Allahu akbaru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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَهُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ الذينَ آمَنُ وَه جَروا وَجَهَدُ فيِي سَبِي اللهِ بِأَموهِم وَأَفُوسِهِم أَعظَ مُدَجَ عظَمُدَجَةً نردَ اللهَّ وَأُولكَهُفَ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها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 وَمَا سَكَنُوا تَرْضَاهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وجهاد, وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ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 اِذَا عَجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ شَيْءٌ وَاضَاقَتْ بِمَا رَحُبَتْ اضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ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 فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ <سؤال> الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهٍ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ <سؤال> عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 minallazina utul kitaba hatta, hatta yu'tul jizyata yaduhum saghirun akbar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 دَِ الصِراطَ المُستَق صِراطَ الذيينَ أَن عَمتَ عَلَيهِ غَير المَضُ بِ عَلَهِ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ إِبْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَ الْمَسِيحُ بُنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ قَاتَ لَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَكُونَ إِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ Arbaaban min dunillahi wal-masih abna mariyama wa ma umiru illa liya'abudu illa liya'abudu ilaha waahida la ilaha illa سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره وَيَا أَبًا لَهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كله لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَعَلَىٰ أَنَّهُ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ ليأكلون. لَا يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي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 إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثنى عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرٌ ذَلِكَ الدِّينُ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 Allaho akbar Samia Allaho liman hamidah Allaho akbar Allaho akbar Allaho akbar الله أكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله سبحان ذي الملك والملكوت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 نوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار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 سِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ إِنَّ مَن نَّسِيَ أَوْ زِيدَ عَلَيْهِ كُفْرٌ يُضْلِلْ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عامًا ويحرمونه عامًا ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله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 فانزل الله سكينه عليه واندهه بجنود لم ترونها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم ان في روخ инфиру хифафа ва фикала инфиру хифафа ва фикала ва джихаду биамваликум ва анфусикум фи сабилилла заликум хайрун لو كانَان عرضًا قَبَ وَسَفرًَا قاصِد التي أَبعوكَ وَ بَعودَت عَلَيهِ مُشّ وَس يحّفون بالِل لَ واستطعناَا لَ خَجَنامَكُمْ يُهكونَ أَمفُسَهُم واللهَّهُ يعلم إهُ لَذبونَ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 انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو اراد الخروج لاعد له عده ولكن كره الله ام بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبلا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 الله اكبر سبحان الله الله لمن حمدا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب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 يَحْذَرمُنافقُونَ أَن تُ نَزَّلَ عَلَيهِم سُورَةٌ تُنَبِّهُم بِماَا فِي قُلوبِهِم قُلِتَهْزئ إِ اللهَّه مُخْرِجُم م تَحذَرون وَلَ إِ سَأَلتَوم لََقولَُّ إ مَا كُ نَخُوضُوا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 نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 ذلك هو الفوز العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 السلام عليكم ورحمة الله عليكم ورحمه الله سبحان ذي الملك والملكوت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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظَّ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ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 فَإَتُ بُيَكُ خَيرَ لهُم وَإَةَ وََّوْ يُعَذِبَهُمُ اللَّهُ عَذاابًا أَلمًَا فِي الدُّنْيياَا وَالآخِرَ وَماَا لَهُم مِن صِرين وَمِنْهُمن عَدَ اللَّ لَ إِن آتَنَا مِ فَضلِهِ لََ الصَددَّقَ النَّ وَلَ نَكُ مِنَ الصَّالِحين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 وَالَّذِينَ يُجَاهِدُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا نَخْشَى وَلَا نَحْزَنُ ۚ قُلْ مَن يَخْشَى مِنكُمْ كَافِرُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل أن تخرجوا معي أبدا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 وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الْأُطْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُم مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتُّوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ وَلَّوْا أَعْيُنُهُمْ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا تَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ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 وَلِلِّينَ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ورضوا عنه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 الذين يابون العابدون الحامدون السائحون الركعون الساجدون الامرون بالمعروف الامرون بالمعروف وناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين م كانَ لَِّ ب والَّذينَ عمللواأَ يتَوْفرِول للِمُشكينَ وَلَ كانانوا أُل قُرربَ مِمْ بعدماتَ بَينَ لَم مِم بعدمات بَيينَ لَهُ مِم بعدمات تَبينَ لَم بعد بعد أنهُ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 وما كان الله ليضل قَوْمًا بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء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 ثَُّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِهُ بِهِمْ رَأُوفُ الرَّحيِيم وَعَلَ الثَّلَثَةِ الذي نَخُلِّفُ حتىَ إِذَا ضاقَت عَلَيْهِم الْأَرْرضُ بِمَا رَحبَت وَضاقَت عَلَيْهِمْ أَمْفُسُهُم وَظَنُّ. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم الله أكبر. سمع الله لمن حمده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 صَرَ فَ اللَّهُ قُوبَهُم بِأََّهُم قَوم لَا يَفقَهُونلََدَ جَاءكُم رَسُولم مِن أَمفُوسكُمْ مزيزٌ عَلَيْهِ مَا عَتُم حَرِيسٌ عَلَيكُم حَرِيَصُ عَلَيكُم بِالمُؤمِن نَ رَأُوفُ اِذَا تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللَّهُ أَكْبَر سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحانه ذي الملك والملكود سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبرود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت صبوح قُدُّوسِ الرَّبِّ نَا وَرَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نَسْتَغْفِرُ اللَّهَ نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النار. اللهم اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين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 لكآياتةُكِتِ الحَكِيم كَانَ لَّاس عجبًَا أَنْ أَو حَين إِلَ رَجُل مِنهُ أَنْ أَذِر الناسَّاس وَبَششرِر ال الذي نَ آمنُ وَبَششرر ال الذينَ آمَنوا أن لَم قدَدمَ صِدقٍ ع دَرَّهم.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 ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقَّا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 هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلمو عدد السنين والحساب هو الذي خلق الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ هُوَ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيئتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حامده الله أكبر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 إِنِّي أَخَافُ إِن عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَـ إِنِّي أَخَافُ إِن عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ هُوَ شَاءَ اللَّهُ مَا كَلَّفْتُكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قبله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 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَاءِ شُفَعَآؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنبِّئُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ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 فاقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين الله أكبر سمع الله لمن حامده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 وَفَرِحُوا بِغَايَتْ هَارِعٌ الْعَاصِفُ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّ وَظَنُّ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ وَظَنُّ أَنَّهُ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ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 ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 للذين احسنوا الحسنى وزياده للذين احسنوا الحسنى وزياده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذل اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون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 أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَا كَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ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 وآخره عتق من النيران لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين نهدنا الصراط المستقيم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 الله أدب الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر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 إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبت يدى أبي لهب وتب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 الله أكبر Assalamu alaykum wa rahmatullah Assalamu alaykum wa rahmatullah Subhanahu alaykum wa rahmatullah Subhanahu alaykum wa rahmatullah Subhanahu alaykum billahi min ash rajim Bismillahirrahmanirrahim Qul huwa allah الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم otuv alayna innaka anta at-tawwab ar-rahim بالقرآن العظيم bil qur'anil azim waj'alhu lana hujjata ya rabb al alamin robbi qilingan khatma qur'onlarining dargohinda husni qabul ay ayil nuqsonlarni o'zing af qil allah taolo hosil bo'lgan savoblardan barcha o'tmişdi o'tgan ahli imon ahli islam xususan jamoatda qo'l Qur'onning nuri ila qabrlarini munavvar aylah. Alloh taolo yotgan joylarini jannat bog'laridan bir bog'chaga aylantir. Iymonlari, amali solihlarni hamroh aylah. Haqlaridagi duolarni qabul qilib, oxiratdagi maqomlarining yuksalishiga sabab chiqil. Alloh taolo bir duo ijobat bo'lishligidan umidvor bo'lib turgan damlarda qo'ling o'zingga qo'limizni uzatib, yo'l borib So'rayapmiz Alloh taolo so'raganlarimizdan afzalini ato qilgin. Alloh taolo jamoatimizdagi bemorlarimizga shifo-i komil, shifo-i ojil bergin. Bemor bo'lib yotganlarni, yaqinlari, ko'pchiligilari duo so'ragan. Alloh taolo duolarimizni ijobat qil. Dardlarga o'zing shifo ber. Chekkan dardlarni, xato kamchiliklari uchun, gunohlari uchun kafforat bo'lmoqligini nasib aylab. Allohta taologa shukurlarimizni oson qil, hojatlarimizni ravo aylah, qarzdorlarga ta Alloh taolo o'zing najot ber. Hammalarimizni, oilalarimizni tinchlikda, taqvo ibodatda bar doim aylah. Oilalarimizdagi, sog'oyob onalarimiz, duo qo'ylarimiz, ota-onalarimizni Alloh taolo umrlariga, rizqlariga baraka ber. Sog'hat salomatlikda, ofiyatda bar doim aylah. Haqlarimizga duo qilib Zo'r yillar bizga yo'l boshchi bo'lib yurishliklarni Allah o'zing muvaffaq Farzanti zurriyotlarimizni salohiyatini ato qil. Alloh taolo o'zini yaxshidan iydigan Habibing Mustofa sollallohu alayhi va sallamga munosib ummat bo'ladigan, ko'zlarimizga ko'z quvonchi bo'ladigan millatga, ummatga, musulmonlarga, diningga, shariatiga xodimu xodima bo'ladigan solih va solihlardan aylagin. Allah bu keçələrdə, keçələrdə, bilən, savab umididə, bilən, xətmə Allah bu kechalarda muborak kecharlarda umid bilan saob umidida xlos bilan qilayapgan xatmahurronlarimizni kunzu tutgan rozallarimizni Allahta Allah gunohlarimizni o'tgan gunohlarimizni kechlishiga vasiyayla qilgan Allah Allah bir yerda xizmat qilib turgarlar juda ko'p mana qordomlalarimiz boshchilik xatma qu'ronni uyushtirib uni go'zal holatda jamoatimizga yetqzishlik uchun Undan tashqari mana internet orqali bevosita to'g'ridan-to'g'ri uzatib uydagi ahliyalarimiz, opa-singillarimizga ham hatm-i Qur'ondan bahramand bo'lishlik uchun xizmat qilib turgan ıx, bir qancha yigitlarimiz ixtlosman bu yerda azizlarimiz bor. Alloh taoloh hammalarini qilyayotgan xizmatlarini, ajr-o'savorlarini ko'paytirib bergan. Doimo shunday xayrda, barakada musulmonlarni o'zingizni Qur'oninga, shariatiga, diniyiga xizmatida bo'lib yurishlaringizni Alloh o'zing muvaffaq qilgin. Allah taolo bizga bosh bo'lib turgan, rahbar bo'lib turganlarni, hammalarini Alloh taolo o'zing salohiyatli qilgin. Diniyiga, shariatiga musulmonlarning g'amini yiydigan rahbarlardan bo'lishlaringizni Allah o'zing muvaffaq qilgin. prezidentimiz boshliq boshchiliklarda atroflarida kamar bas basda bas bo'lib turgan azizlarimizni hammalarini Alloh taoloning rushti hidoyati bar doim qilgan yurtimizni, musulmonlarni ravnaqi uchun charchamasdan yaxshi amallarda bar doim allah Alloh o'zing muvaffaq qil. Mana musulmonlarimizni xizmatida turib bu turgan mufti hazratlari boshchilik dini idoramizni ham Alloh taoloning xodimlarini hammalarni hifz himoyasida asra muslimonlar uchun xalqimiz uchun dinimiz uchun qilyapgan xizmatlarda Ta Alloh taolo o'zing ko'makchilari bo'lgan, bu qilinayotgan xizmatlarni oxiratga zaxira aylagin. Alloh taolo jamoatimizni bosgan qadamlariga ajr-i hasanot qə yoz. Bu yerdan hammalarimiz gunohlarimiz kechirilgan holatda chiqishligimizni Alloh hammamiz uchun muvaffaq qila. Dunyoy va oxirat saodatiga o'zing musharraf qil, o'zingdan o'ziga muhtoj qilma.